بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباق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 إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعوا حبه ليكونوا من أصحاب السعير الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأدر كبير أفمن زين له سوء عمله فرآه حسناً فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله غليم بما يصنعون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 وَمِ مِن كلُ تَأت قُونَ لَلَ م طانين يو وَدَسَتَتدونونَ حِلتَبَسُها وَتَقُلكَ فيهِ م بِنْهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ يُولِجُ اللَّيْلَ مِن نَّهَارٍ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مسمى رب وین پون لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجاموا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبيل. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد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 إِنَّمَا تُنذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةِ وَمَنْ تَزَكَى فَإِنَّمَا يَتَزَكَى لِنَفْسِهِ وَإِلَى اللَّهِ وما يستوي الأعمى والبصير ولا الغلمات ولا النور ولا الظل ولا الحروم وما يستوي الأحياء ولا الأموال میںشم پلکبو اند سَأَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرُ وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ جَ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 روشن پینل ہے مینل بیل متلف الوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والانعام متلف الوانها كذلك انما يا جعل الله من عباده العلماء ان الله عزيز غفور ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاه وا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ وَآمِنَ فَتُؤْمِنَ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يرجون تجارة لن تبون ليوفيهم أذورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شهور والذي اوحينا اليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه ان الله بعباده لقبير بصير مَا أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ الله ذلك هو الفضل الكبير جناس عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ ولباسهم فيها حريب وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزد إن ربنا لغفور شكور الذي حل الحنا دا وَنقاممة في المض لا مسمس فيه قاب وَلا يسمدون في هاون وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ مَلَا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُونَ لَا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُونَ وَلَا يُنَبَّأُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا كَذٰلِكَ نَفЗИْ فِي كُلِّ كَفُوْرٍ وَهُمْ يَصْرُخُوْنَ فِيْهَا رَبَّنَا اَخْرِجْنَا نَحْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ اَوَلَمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرَ وَجَاءَ فَمَن نَّذِيرٌ تذوقوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَّصِير إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ غَيْبِ سَمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْقَنَاءَ فِى الْأَرْضِ بِمَا نَكَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتى ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا قسارا قل أرأيتم شركات أم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض؟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 اَمْسَكَهُ هُوَ مِنْ أَحَدٍ مِّن بَعْدِ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا وَأَقْسَمُ بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِ لَئِن جَاءَهُم نذير أهدا من إحدى الأمم ليكونن أهدا من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما جادهم إلا نفورا يزي في الامر ومكر السئ ولا يحيق المكر السيء الا باهله فهل يوم يرون الا سنه ولن تجد لشنة الله تبديلا ولن تجد لشنة الله تحويلا أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَرَوْهُ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ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 بَلْ سَيُنْزِلُونَ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ گی بنسیں رو